رغم كل الاسى رغم كل القهر مهما اشتدت ظلمة الليل فلا بد من بزوغ الفجر وهذا بارق النصر قد لاح قد لاح سنا برق لا حسناه وبدى ليل ضياه ورأيت النصر فجرا بعد ليل قد علاه برق لا حسناه وبدى ليل ضياه ورأيت النصر فجرا بعد ليل قد علاه صرت الأمل حقا نزع العز بطاوه وبني الإسلام ساروه وارتدوا جمعا <من> كساة صارت الآمل حقا نزع العز بطاة وبر الإسلام تاة وارتدوا جمعا كساة كفرنا افتغاب الغضبن للعلى نمضي ونمضي للعلا حقا مضينا يا جماع الكفر انه افتغاب الغضبن إن للعلى نمضي ونمضي للعلا حقا مضينا لا نهاب القتل كلا وسنمضي لقتلنا ونعيد القت حربا لبلادي ما ياسنا <سؤال> وسنقضي لغتلنا ونعيد الحس حربا لبلادنا يا إسنا لو ربنا بالتمادي أو سحقنا بالعتادي أو سلبنا كل زادي وسبينا للمزادي لو ربنا بالتمادي أو سحقنا بالعتادي كل زادي وسبينا للمزادي بس نصلي كفرنا رن كل العادين ونزيد النار نارا عليها تشرب عادين بترسم لي ظلالا والنام تصليق على العادي ونسيدا دوارانا علها تشرب